أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من ظين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظلين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لا لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين